الصوت فارجع واقول طيب بما انه انقطع شيء من الصوت اقول لو قال قائل يعني ااا يعني تقرر الآن أن هذه القواعد الأصلية لا يمكن يعني تغييرها. أعني به القواعد التي قاعدة عامة النقد والتي بينوها لنا سواء ما كان منها قاعدة كبيرة يندرج تحتها شيء كثير مثل شرط الحديث الصحيح أو ما كان منها قاعدة جزئية تشرط واحد من شروط الحديث الصحيح أو ما كان متعلق بفرد كان يقاعد قاعدة بأن فلان لم يسمع من فلان على هذه القاعدة. هذه قاعدة لا يمكن أن فيها لأنه ليس بإمكاني أن أكون بالمقام الذي كانوا فيه وهم أصلا عرفوا أن فلانا لم يسمع فلانا فلا مجال للتغيير والتطوير في هذا الباب على أن بعض الباحثين قد يعارض في أشياء من هذا لخلطه بين هذه المشائل وهنا أمور أشب نوضح عليها في هذه القاعدة الأمر الأول هذا الكلام إنما أقوله في القواعد الواضحة التي يدركها المتخصص سرية مثل ما سبق أما القواعد الغامضة التي قد يدركها البعض وتخفى على البعض أو تكون محل احتمال وهذا في الغالب أن يكون في القواعد الخاصة فهذه يعني لا نقول فيها هذا الكلام لأن المخالف قد يكون يعني لا يرى أن هذه قاعدة بهذه الصورة فإذا اختلف الأئمة مثلا في شماع راوين من راوين الآن خلاف قائم بينهم فلا يمكن أن أقاعد قاعدة بأنه لم يصنع بل القاعدة أنه مختلفون في هذا العمر وإذا اختلف الأئمة رحمهم الله في اشتراط شرط من الشروط ليس في الحديث الصحيح لكن في, في في في في إثبات في إثبات السماع اختلفوا في مستوى المعاصرة هل هي تكفي في السماع ولا تكفي الآن لا يمكن أن أقول القاعدة عند الأئمة كلهم أنه لا بد من ثبوت السماع وأنه تكفي المعاصرة. لا الخلاف مشهور في هذه المسألة خلاف مسلم رحمه الله. فنحن لا نستطيع أن نقول إن القاعدة إن القاعدة أنه لا يثبت السماع إلا ب أن أنه لا يثبت لا يثبت الاتصال بثبوت السماع وأن معاصرة تكفي. فهقول إن هذه القاعدة غير قابلة للنقشة. أنا لا أبلغ مثل هذه القاعدة التي جاء فيها قلاد، ولكني أصحح وأبين أن الصحيح أنه لا يثبت السماع بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاب إلا بذم ثبوت السماع. لا ولا أقول أن تلك هي القاعدة التي لا يمكن أن نجد فيها أو ينظر فيها. هي قا هي مسألة خلافية. هي مسألة خلافية، فيختار الباحث أحد القولين عليه أن يدلل وأن يبرح. لكن القواعد الواضحة لا يمكن التغيير فيها اطلاقا. الأمر الثاني بعض هذه القواعد قد تكون محل اختلاف مظاهر عند العلم المقادة فيختلفون كما سبق فهذه داخلة فيما سبق تقريره الأمر الثالث قد يعترض معترض بين قواعد المحدثين كلها هي وسائل في الحقيقة لتميز الصحيح من الضعيف فكيف ما عرفنا ذلك حصل المقصود يعني قد يقول قال يا أخي المصطلح كله يسمى علم آله وصنعة الحديث هذه كلها علم آله فالقواعد التي قاعدها المحدثون للوصول الى الصحيح الضعيف ليست مقصودة بذاتها انما المقصود ما هو الوصول الى الحديث الصحيح من الضعيف فلماذا لا اقول ان هذه القواعد كلها يدخلها التجديد أن مقصود الوصول للحديث الصحيح فإذا وصل إلى الحديث الصحيح لو من دون هذه القواعد يكفي الجواب على هذا سهل جدا وهو انه لا يمكن الوصول للحديث الصحيح الا عبر هذه القواعد يعني نحن لا ننتظر وحياً جديداً يأتي ويقول هذا الأحديث الصحيح وهذا الأحديث الضعيفة ولا ننتظر عالماً بارعاً مهما ذلغ من العلم أن يأتي ويقول يا جماعة داعي لكل كلام العلماء السابقين بل أنا أخبركم الحديث الصحيح من الحديث الصحيح. محال هذا ليس أمامنا طريق للوصول للحديث الصحيح من الضعيف إلا ما سلكه لأيك الأهمة وما قعده أولئك الأهمة فلا سبيل إطلاقاً سوى هذا السبيل ما في سبيل آخر فالذين يذهبون للذوق ويذهبون للنظر كل هذا كلام باطل كله كلام باطل وإن كان بعض العصريين يطرح شيء من هذا مثل ما طرح الدكتور محمد الغزالي أف الله عنه وعن طريقة جديدة في تصحيح الحديث وتضعيفه وأنه لا داعي للفقهاء ولا للمحددين ولكن الحديث إذا رأيت إذا سمعته و. اخبرتك نفسك ان هذا يليقا يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح واذا سمعت الحديث ونفرت منه نفسك وانه لا يليقا يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا كلام اقرب الى كلام المتصوفة وهو ليس كلاما علميا اطلاقا اطلاقا وهو شطحة وزلة من رجل يعني يحسب على الدعوة في الجملة وإلا ليس هو من الفقهاء وليس من المحدثين عفى الله عنه وعنا المهم انه كلام باطل من كل وجه كيفما قلب. فنحن لا مجال لدينا للوصول إلى صحة الحديث من ضعفه إلا ما قعده أولئك النقاد رحمهم الله وإذا كان كذلك إذا كان الأمر كذلك يعني ليس لنا إلا هذه القواعد التي قعدها الأيمان النقاد رحمه الله وأن نسير على مسر عليه لابد أن ننظر ما الذي يمكن أن نطوره ونجدد فيه من هذه القواعد من الذي لا يمكن أن نجبد فيه، فعرفنا ان القواعد المساعدة التي هي تراد لغيرها، هذه يمكن التجديد فيها، أما القواعد الأصلية، قواعد العلمية لا يمكن أن يدخلها التحديث، لأن التجديد يعني التغيير، وهذه القواعد لا يمكن التغيير فيها إلا قل. القواعد النقيّة هذه لا يمكن التغيير فيها. إطلاقا يعني ما يمكن أن نغير ونأتي بشروط جديد الخليل الصحيح أو نقول المنقطع الآن خلاصا صحيح لهذا العصر أو نحن ذلك غير أشياء غير ممكن هذه هي قاعدة الأولى والكلام فيها أقر أنه يعني كلام مكتصر جدا وهي تحتاج إلى كتابة لعل الله عز وجل يسر كتابة موسعة فيها يكون فيها تفصيل ويكون فيها تمثيل ويكون فيها تقرير لكن أصل القاعدة هو هذا ان القواعد منها ما يمكن ان يدخل التغيير والتطوير والتجديد ومنها ما لا يمكن ان يدخله شيء من ذلك بعض الاخوات تسأل يعني كانت تستغرب مثل هذا الكلام او تقرا بعض الكتب او تقرا بعض الكتب امره كثير لكن هي تشرح عن كتابا يرد كثير من كلام الأئمة العلماء المتقدمين من كان من الباحثين المعاصرين في الجملة يرد على الأئمة النقاد ويناقش كلامهم بالرد ويجعل مسه في مقامهم هذا دليل على أقول الخلل المنهجي الواضح في منهجه وقد رأينا من الباحثين المعاصرين من يعني يتجرأ جرأة قوية جدا في هذا الباب ولا وحدا نمثل لكن كل ذلك من الخلل المنهجي في هذا العلم أما الاختصال تتعجب وتقول عجيب إذا كان العجب من التقعيد القاعدة أظن ليس هذا المقصود أما إذا كان الكلام كلام الدكتور محمد الغزالي اترم موجود في كتاب له اسمه بين الفقهاء والمحدثين او ذلك هو اراد عن تقوم كلام الغزالي جميل هو اراد أن, أن, ان يكون حكما بين المحدثين وبين الفقهاء اف الله عنه وعنه كتابه طبعا مطبوع لا ما يدخل عندنا هنا فهو تهجم على المحدثين وعلى الفقهاء وقام كالحكم هو ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء هو شغل بالدعوة متعلقة بها وله كتابات بعضها جيد وطيب والكتاب كتبه في اخر عمره وقد رد عليه ردود كثيرة من رد عليه صالح على الشيخ المال الشيخ العودة ورد عليه عيد القرني ورد عليه غيرهم من احسن الردود رد للكاتب المشهور جمال سلطان رد رد جيد مرة بين فيه كيف تكلم الغزالي بهذا الكتاب والكتاب طبعه معهد الدراسات الاشتراكيجية في امريكا والمعهد هذا مشبوه ويبدو ان ايدي خفية كانت وراء الغزالي تأسه على هذا الكتاب فمشت عليه الحركة وطبعوا له الكتاب ونشروه وهو في عمو متهجم على الفقهاء والمحدثين جميعا أعطى الله عنه وعنه عنه من آخر مؤلفاته لكن هذا ما في كتابه والله مستعان على كل حال القاعدة الثانية اتفاق أهل الحديث على شيء حجة هذه قاعدة في الجملة الأين من قادر رحمهم الله لهم منزلتهم التي لا تخفى على أحد في هذا العلم في الجملة ولكنهم قد اتفقون وقد اختلفون والعبارة المذكورة هنا هي لأبي حاتم الراشي فإنه عندما ذكر مسألة من المسائل وذكر اتفاق أهل الحديث عليها قال واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة هذا كلام أبي حاتم الراشي فالعبارة له وعنوان القاعدة منه رحمه الله فهو يقرر أن اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة ومعنى هذا أن الحج قائم بهذا الاتفاق سواء كان ما أخذ هذا الحكم ظاهرا وجليا لهم ولغيرهم أو كان ما خفيا بمعنى سواء ادركنا السبب الذي من أجل حكموا هذا الحكم أو لم ندرك وسواء اقتنعنا بهذا السبب الذي ادركناه أو بقي عندنا فيه إشكاف فالحجة قائمة باتفاق ونحن نقول اتفاق أهل الحديث على شيء الحجة اتفاقهم عليه إذا اختلفوا بقذاني سيتعنو قاعدة، لكن نتكلم عن الاتفاق. وهذه القاعدة فيما أشد من الأمور مهمة جدا، لأننا رأينا كثيرا من الباحثين المعاصرين اليوم يعترضون على أحكام لئمة الناقد، وهي لفت محل اختلاف بين لئم النقاد كلهم، بل فيها شيء اتفاق بينهم. فاا معارض، ويجتهد مجتهد، ويخالفهم ببحجة تقارح حجتهم. مع أنهم يعني متفقون على ما يقولون رحمة الله عليه وقد يقول قولا لا يجد له فيه سلفا من الأيض من النقاط في هذا الباب ورأيت منهم من لا يبالي أصلا أن يجد له سلفا أو لا يجد لأنه لا يعنيه هذا الأمر كثيرا وقد يمد من بعض الباحثين عبارات أيضا فيها شيء يعني من يعني شيء من مما يخذ عليه كثيرا في هذا الباب والله نشكعر فلابد في هذا المقام من بيان أقول جملة أمور في هذه الرقائق الأول من هم أهل الحديث الذين يكون اتفاقهم حجة طبعا أهل الحديث المراد بهم العلمون أعيم النقاد رحمهم الله الأعيم النقاد فقط لأنه ليس المقصود يعني عموم من اشتغل في الحديث وقد يشتغل في الحديث المحدثون وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا لكن المعول في الحقيقة على العلم النقات وهذا الأمر اشتغال المحدثين وغيرهم موجود في الزمن المتقدم وفي الزمن المتأخر فوجد من الفقهاء الذين ليسوا من المحدثين حقيقة من له كلام في, في الحديث سواء له كلام في تصريح حديث أو في القواعد أو في غير ذلك فهل اتفاقه أو مخالفته يلزم بكلام الأئمة النقاد؟ لا، ليش كذلك؟ فإذا اتفق الأئمة على شيء فإنه يكون حجه لأنما يعني الأئمة رحمهم الله النقاد يعني تأصيلهم في هذا الباب واضح وهو واحد في جملته يعني أصولهم العام التي يشرون عليها واحدة. فهم إذا اتفقوا على شيء فإنه يكون حجة في هذا الباب فإذا خالفهم من جاء بعدهم فلا يتفتوا إلى خلافهم مع اتفاق لا, يتفق... لا يتفت إلى خلاف من جاء بعدهم ما داموا قد اتفقوا على هذه القوية هناك عدد من يفقها في القرن الثالث في القرن الرابع لهم آراء في بعض الأحاديث في بعض الأشياء ولكنها مخالفة لأراء النقاد فلا ينبغي أن تكون هذه الآراء معولا ولا أن يلتفق إليها بمعنى أن لا يرد بها قواء ما يقوله الأيمان النقاد رحمهم الله رحمة واشئة لأن اتفاق أهل الحديث على شعيفة وحجة والنقاد هم أهل الحديث رحمة الله عليهم نوحب أن نزيد هذا لأنه ذكرت بعض الأمثلة ربما تشكل على بعض الأخوات وتقول كيف هذا وكيف, وكيف يكون هذا لا يعد من الأئمة النقاد وهذا يعد فأحتاج إلى توضيحي أكثر إنما في الجملة القاعدة واضحة وفي أمر ثاني ما, ما معنى اتفاق أهل الحديث هل يلزم من هذا أن يكون إجماعا وهل يلزم أن يوجد كلام لعمومه على الأئمة في هذه المشألة وما موقفي لو لم أجد كلاما في هذا المسأل اللي واحدة واثنين أو نحو ذلك للجواب على هذا لا أن أقول إنه من المعلوم لدى عموم الباحثين أنه من العسير أن نقف على كلام لعموم الأئمة في جملة كثيرة من المشائل التي ليست محل اختلاف بينهم وإنما نجد فيها كلام لفلان مثل وفلان مثلا وكلام فلان يوم إليها وصنع فلان يدل عليها وهاتبا ولا نجد في كلام أحد من الأهمة أو صنيعه ما يدل على خلاف هذا إذا كانت المسألة بهذه الصورة فهي محل اتفاق من العلماء. يعني لو وجدت كلام للإمام البخاري وكلام للترمذي وكلام مثلا للدرق وطني وجدت صنيع الإمام أحمد يدل على هذا ويحيى بن معيد يشير إلى هذا ولم أجد شيئا من كلام الأهمة يخالف هذا هذه المسألة معناها أنهم قد اتفقوا عليها في الجملة وإن كنت أنا ما وجدت كلام لعلي بن ولا كلام لحيقبان ولا لشعلة ولا غيرهم ما وجدت كلام لهم لكن هذا الموضوع يشير إليها فهذا الآن اتفاق من النقاد رحمة الله عليهم على هذه المسألة أنا ليكن على أن أكون كل واحد من النقاد وجدت له نصه لا إنما كما شاف إلف إذا تقرر هذا ظهر جواب عن السؤال الأول والثاني تريخي بالاجمل تكون المسألة من الظهور والشهرة بحيث يوجد كلام لعموم النقاد رحمه الله فيها، وبحيث يعلم اجماعهم عليها، وإنما هو اتفاق، والفرق بين الاتفاق والاجماع ظاهر، الاجماع يكون النصوص متكررة عليه ولا فيه أي نصي qualifications. أما الاتفاق، هنا وجدت نصوص كثيرة، وجدت نصوص معينة، وجد ظاهر الأمر عليها، وهذا بينهم هم. فلا يلزم أن أوصله إلى حد أن يكون إجماعا وأبو حاتم الرازي ما قال إجماع على الحديث وجه وإنما قال اتفاقهم والاتفاق أقل من الإجماع فهؤلاء النقاد رحمهم الله اتفقوا على شيء ليس أمامنا أن نعارض هذا الشيء لكن وجدنا الكلام لواحد من النقاد ولا نجد كلاما لغيره ولا إشارات أو وجدناه لاثنين فهل مثل هذه تحقق فيها اقول ان يكون اتفاقا هذا يعني فيه تفصيل اخر يعني انا ابحث عن شماع راو من اخر ولا وجدت نفيا ولا اثباتا وانما وجدت كلمة مثلا لابي داود يثبت فيها شماعة او ينفي فيها شماعة فهل هذا يعني ان هذا قول النقاد كلهم الاخر ما لهم كلاما انما وجدت كلمة لابي داود او وجدت كلمة مثلا لأبي داود والنسائي ولم أجد كلاما لغيرهم رحمه الله فهنا قد استفيد من معطيات أخرى كتصحيح بعض الأهمة أو تضعيف فإنه يعني إما أنه يثبت السماء أو أنه يثبت السماء أو أجد إشارات أو نحو ذلك وقد لا أجد شيئا آخر في مثل هذا فمثل هذا الباب لا بد أن أقسمه فأقول القسم الأول من قد يوجد كلام لواحد أو اثنين من الأهمة على هذه الصفة وتدل الحال والقرائن على صحة قول هذا الإمام فهنا لا يصح, لا يصح مخالفة هذا الكلام مهما كان كلام متاخرين، يعني قد أجد كلام يابي داود وكلام النشائي في أن فلان لم يسمع من فلان والدلائل ذل على هذا ثم وجدت كلاما لكثير من في إثبات الشمائة فهنا لا شك أن ما قالوا بدود النشائي هو ولا ألتفت لكلام المتأخرين في هذا المسألة الذي خالف هؤلاء النقاد رحمه الله أنا ما وجد إجماع للنقاد سابق إنما كلام لواحد أو اثنين لكن الدلائل دال على صحة هذا الكلام فهنا لا تعدى القسم الثاني أن يوجد كلام لواحد أو اثنين من الأيمن النقاد على هذه الصفة ولكن لا تدل الحال على صحة قوله بل يوجد من يخالفه ويكون لدى المخالف قراء ودلائل تدل على ما ذهب إليه ففي هذا الحال يحتاج الباحث أن يجتهد ومن مشايخنا من يقول الكلام للنقاد مهما كان الأمر بمعنى أنه إذا وجدت كلام لناقد من النقاد ولم أجد كلاما يخالفه لأحد منهم فإن يتنسك به ويمكن تكون بعض المسائل محل اجتهاد ونظر في الباب قصة ثالث وهو إذا اختلف النقاد وهذا سيأتي الكلام عليه لأنه تتمت القصمة يختلف اختلف النقاد في مثلا من وهذه تأتي في قاعدة أخرى ربما أنا لم أرتب الترتيب على ترتيب القواعد على ما سبق ذكرته في أول الكلام هذا لا يبرد ترتيب القواعد في التقديم والترتيب ليس مشكلة في النظري قاعدة جديدة وهي قاعدة ثالثة الموقف من اختلاف أهل الحديث. قبل قليل بثلاث قسمات ثلاثة القسم الأول أن يكون هناك قول النقاد ونقدين ويؤيدوا القراءة القسم الثاني يختلف القراءة القسم الثالث أن يختلف النقاد الآن أتكلم عن هذه القاعدة الجديدة وهي الموقف من اختلاف أهل الحديث إذا اختلف أهل الحديث اختلف النقاد ما موقفي أنا أيها الباحث في هذه القضية هل تشاهد من اتفاقها الحديث الذي يكون الحديث مرة قبل قليل هو النقاد كما سبق ليس عموما نشتغل بالحديث إنما النقاد الذين لهم معرفة متى يقص الزمن النقاد التحديد بالزمن دائما مشكل لكن إذا قلنا النقاد النقاد تكاثر في القرن الثالث جتب في القرن الرابع أقل في القرن الخامس قلوا جدا لم يبق منهم القليل بعد ذلك أصبح عموم الذين لهم معرفة في الحديث إنهم مضاحثون النقاد انتهوا النقاد الذين هم أهل حفظ واطلاع واسع أما بعدهم فالحفاظ يحفظون كلام من قبلهم من الأيمن النقاد وإذا تكلموا بما قد عن أهل عصفهم يكون أما كلامهم فيه الصورة التي قام لهم إنما هو نقل وإطلاع لكن كثرتهم كانت في القرن الثالث وأيضا في القرن الثاني منهم أهم معلام لكن تكاثرت في القرن الثالث قل في الرابع وحاتفا ولا استطيع أن أحددهم بالجمع تاريخي معين في المسألة المختلفة فيها مثل اختلف اختلت في سماع أحد الروات من شيخ من الشيوخ، ومن هم من يثبتوه ومن هم من يمفيه ويكون ذلك مشهورا بينهم أو يختلفون في حال أحد الرواق فمنهم من يوثق ومنهم يتكلم فيه ومنهم من يفصل حاله ونحو ذلك ومن هذا أيضا الاختلاف في درجة حديث ما فمن الأئمة من يصححه واقبله ومنهم من يضعفه ويعله ولا يقبله في هذه الحالة لن يكون بعض الأئمة أولى بقبول رأيه من بعض حال الإطلاق يعني لن يكون على إطلاق فلان أولى بقبول من غيره ولن يكون الصواب حليفة واحد منهم دائما وإنما شأنهم في هذه المسألة كشأن غيرها في مسائل كثيراً مسائل العلم والدين وقع الاختلاف فيها بين السلف في الصدر الأول والمعول في هذه المسائل دائماً على الدليل والأيمن النقاد عندما يقولون أقوالهم يكون لهم مستندات هي أذنها التي ننظر فيها هي, هي مستندات فيما قالوا وما ذهبوا إليه هي دلائلهم على ما ذهبوا إليه طبعاً هذا كله يكون في مسائل فردية مثل المثالج براوي أو حديث أو نحو ذلك ويكون في بعض القواعد يختلفون فيها قد يختلفون في بعض الشروط هل تشترط لهذا أو لا تشترط كما يختلفون فيما سبق ذكرت مسلطة الشماع ويختلفون مسائل في جرع التعديل كثيرة هل هذا العمر يجرح به أو لا يجرح به ومثلا المسألة المشهورة عند سنزل جرع التعديل وهي مسألة دقيقة هل عندما تعد أخطاء الراوي هل العبرة لعدد أخطاء الراوي كي يضعف ويتتلم فيه أو العبرة بنسبة أخطائه لحديثه هل اختلاف بينهم واقع اختلاف واقع بينهم هل نعد أخطاء الراوي ثم ننسبها إلى حديثه أو نعدها فقط في لكات كثيرة وعصناه ولو كان حديثه كثيرا هذا هذا هذه المسألة على قولين مشهورين عندهم هذه هذه المسألة قاعدة قاعدة يعني في باب بجامع التعديل مهمة يدرج تحتها رواد كثيرون والأئمة اختلفوا في هذه القاعدة فمنهم من ينظر إلى هذا ومنهم من ينظر إلى هذا إذا جئنا لهذه القاعدة ننظر فيها كمسألة مختلفة فيها بين النقاد رحمهم الله من نبدأ عليه في آه هذا آه أن بعض الأئمة عفواً أنبئ على شيء مهم في هذا وهو أنني سمعت أن بعض الباحثين قاعد قاعد عند اختلاف النقاد، وقال إذا كثر إذا كثر أحد القائلون بأحد القولين وصار أكثر من القول الثاني فهو الراجح واجر القاعدة في مسائل العلم بشكل عام سواء الاختلاف في الرواق أو الاختلاف في تراجح الحديث أو الاختلاف حتى في المسائل الشكلية يقول لعد كما كان أكثر فهو أرجع هذا القاعدة فاسدة لا تصلح إطلاقا لا في قواعد هذا العلم ولا في مسألة تقول غيرها ثم هو قد يعد معتمدا على ما في يده فيجد أحد القولين قال به عشرة من النقاد أو من العلماء والثاني قال به سبأ إذن يكون اللي فيه عشرة هو الراجح ثم بعد ذلك تبين له زد خمسة زيادة خمسة في القول الثاني فصار أكثر فرجع صار هذا هو الراجح ثم يبين هناك ثم يبقى يلعب بين القولين ولا شك أن هذا اهتناف فاشد غاية الفشاد إذ الأقوال لا ترجح بعدد من قلبها وإنما ترجح بأدلتها الدالة عليها لكني رأيت بعض المهتمين طرح هذا وصار يتعلم عليه ويعلم عليه فأحببت مشير طيب هذا في الجملة القسم الأول من استلاف النقاد رحمه الله الكثن الثاني أن يكون الاختلاف غير مشهور بين الاما النقاد بل جمهورهم على أحد القولين غير أنه وجد قول مخالف لهذا القول ثم قد يكون صاحب هذا القول مسمى ومعروفا كان يكون هذا القول قول فلان وقد لا يكون معروفا كان يقال وقيل، وإنما يركب فضل الاما لا ذلك بين الاما دون أن يسمى القائلين به مثل سماع الحسن من جابر رضي الله عنه. فإنه ذكر الإختلاف بنخزيمة مع اتفاق العلماء كلهم على أنه لم يسمع منه. ذكر ابن خزيمة رحمه الله أن فيه اختلاف ولم يسمّ ابن خز ولم يسمّ ابن خزيمة من المخالف في هذا من النقاد رحمه الله والأقوال التي يدينها النقاد رحمه الله كلها على أنهما سمع منه. في مثل هذه الحالة يجب استصحاب القول الصحيح الأول الذي عليه عموم النقاد. فإن القول المخالف لهم لا يعرف القائل به بشمه او قد يكون القائل به واحدا مقابلا لعدد كثير من النقاد تورط عليه الا ان يكون هناك دلائل تثبت ان قول هذا القائل الواحد فعلا هو القول الصواب في هذه المشألة ويبين انه خفي على هؤلاء النقاد شيء وهذا بعيد بعيد وقد رأيت من كبار العلماء خاصة من جاء بعد النقاد من يتكلم على بعض الحديث ويقول إن من تكلم فيه فلم يتبين طرقه ثم وجدته ما, وجد ما جاء بشيء بل يحضرني مثال وإن كان مقارنة بالمتأخرين مع المتقدمين يحضرني حديث الأرض كلها مسجد إلى المقبر والحمام أعله أعله أعل عموما أمم المتقدمين ومن أم ذكر علة الإمام التلميذ رحمه الله وتكلم على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جلالته وكان من كلامه رحمه الله أن من أعله كلام الطلاع على الطرق وإذا رأيت الطرق التي ذكرها الشيخ الإسلام وجدنا فيها جديدا على ما قاله الأئمة النقاد وجدنا كلامهم هو المستقيم على منهجهم وليس بيده رحمه الله شيء جديد فالذين أعلوا طلعوا على هذه الطرق كلها ولم يحد يحدث طرق جديدة لهذا الحديث بعد ذلك ولم يعني يكن خافيا عليهم رحمه الله الطرق التي وقف عليها شيخ الإسلام رحمه الله الطرق الموجودة من الله فهذا كلام إمام كبير على ساعات الإجنة لما تكلم بهذه المسألة رحمه الله رحمة الواسعة صار الأمر بهذه الصورة فجد باحثين آخرين أقل بكثير من شيخ الإسلام رحمه الله قد يعترضون؟ على أقوال الأيمن النقاد اللي عليه جمهورهم سيكون الأمر لا شك من هذا التقدم. أعود لهذا القسم ووضحه أكثر. فأقول إذا كان الاختلاف بهذه الصورة بمعنى أن عموم الأيمن النقاد على قول والمخالف لهم واحد من النقاد أو المخالف لهم أصلا غير مشمع، وقد يكون مشاهير نقد وقد لا يكون أصلا، فإن الغالب في هذه الحالة أن ما عليه عموم النقاد ما عليه عموم النقاد هو الصواب وهو. الصحيح هذا هو الغالب فالباحث لا يتشرى في ترجيح القول الثاني وإنما عليه تريث كثيرا فإنما خالف ما عليه جمهور النقاد الغالب أنه ليس به محرز في قسم كمثال وهو أن يكون الاختلاف بين من النقاد من جهة وبين المتأخرين من جهة أخرى وهذا يرجع إلى قاعدة صادقة وهي أن اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة والنقاد هم أهل الحديث فالمتأخرون الذين, الذين جاءوا الذين بعدهم لا يتفقون هذا كثير جدا نجد أحاديث كثيرة يتفق المتأ من النقاد على ضعيفة ولاجد كثيرا من المتأخرين صحيحها لماذا صححها باعتبارات أخرى من النظر في ظواهر الأسانيد أو النظر في قواعد أصولية بحث أصلها أصوليون ليسوا يعني من أهل الحديث بل قد لا يكون لهم المعرفة الكافية في علم الحديث فضلاً عن يكونوا من نقاده وصيارفته فنجد أن هناك من تابعهم على هذا وترك على الأئمة النقاد وهذا خلل عظيم في الملحج خلل كبير جداً بل يجب الرجوع إلى ما عليه الأئمة النقاد رحمهم الله في اتفاقهم على شيء يكونوا حجه هذا الباب كثير أفراد الأحاديث المندرجة على هذا القشن بالألف وهي أحاديث أعلى النقاط وضعفوها صار كثير من المتأخرين يصححوها وقد شك من هؤلاء شيخ الإسلام التميمي رحمه الله وكان يدرك هذا دراكا عظيما رحمه الله فذكر أن كثيرا من أهل عصره عمدوا إلى حديث هي عند عين من النقاط خطأ وأحاديث ضعيفة وأوهام ثم هم صححوها يقول فلما صححوها تورطوا فيها فصاروا مرة يؤولونها ومرة يحاولون الجامع فيجمعون بينها وبين النصوص الصحيحة الثابتة يقول هو رحمه الله فجاءوا بأوجه مستنكرة من أوجه الجامع لأنهم زادوا الأحاديث الصحيحة لأنهم صححوا هذه الحديث الضعيفة فعارضوا بها الأحاديث الصحيحة وكلام رحمن الله رحمه في هذا الأصل في غاية القوة والوضوح رحمن الله رحمة الله الصوفية تقول مزجيات الثقة زيات الثقة من المشاكل المهمة في هذا الباب فاللذين يطلقون أن الصحيح قبوزية الثقة مطلقا هذا القول لا يمكن أن يصح عن أحد من النقاد كل من نسب لأحد من النقاد أنا ويقبل زيات مطلقا في قل يخطئ وقد قرر هذا الامر بالرجب رحمه الله فسياة الثقة لا يصح أن نقول إنها مقبولة مطلقا إطلاقا لا يصح القول بقبولها مطلقا فمن يلسل النقاد هذا القول فقد يخطأ عليهم هم لا يقبلونها مطلقا بل يوضونها ويقبلونها على حسب القراء والأحوال فمنها ما يكون مقبولا ومنها ما يكون مردوثا وكلام بالرجب في شرح هذا مثلا كلام جميل وعظيم وأضح في هذا الباب طيب القاعدة الرابعة الاستدلان لقواعد المحدثين هذه كنت ذكرت أنها هي قاعدة الثانية لكن هي هكذا جاءت هنا القاعدة الرابعة الاستدلان لقواعد المحدثين سبق كثير من الكلام على أهمية قواعد المحدثين وبيان بيان أنه لا يمكن تميز من للسقيم ولا فهم هذا العلم وإدراكه إلا بمعرفة هذه القواعد التي قاعدها ولا رحمه الله الكلام هنا عن هذه القواعد هل لها أدلة دلت على صحتها وعلى خطأ من عرض عنها وعارضها سواء كانت هذه القاعدة كلية أو كانت قواعد يعني خاصة وجزئية أستطيع أن أقول الدليل في هذا المقام دليل عام ودليل خاص يعني لدي دليل عن كل جملة على أن هذا المسألة قد كتب فيها مؤلف خاص هو مجلد كبير لأحد المحققين المصريين في استدلال القواعد، وهو استدلال عام أصولي وفقهي وفقه وحديثي يستدل لهذه الجملة القواعد وفي فواعد على كل حال نستطيع نقول أن, إن الاستدلال هنا على قسمين، هناك دليل عام وهناك دليل خاص. أما الدليل العام على صحة هذه القواعد ووجوب التزال والتقيد بها فيمكن أن نفهمه من النقاط التالية فقد سبق الكلام وشيء منها أول نقطة جلالة الأئمة نقاد في أموشهم في هذا الشأن من, من جهة معرفة الدقيقة بهذا العلم وقوة إدراكهم وساعة حفظهم واطلاعهم وشدة إناية بهذا العلم وليس بسبلال بجلالتهم في ناكوست بنالد بن لكن هذه نقطة نستخبرها ونستحضر نقطة ثانية العصر والزمن الذي يوجد فيه هؤلاء الأئمة النقاد رحمهم الله وهو القرون المفضلة ثم جمهورهم كان في القرن الثالث مسلا الذي اتفق الباحثون والمؤرخون أنه أزهر عصور السنة النبوية ففيه اكتملت علوم السنة وازدهرت وهو أوسع عصور الرواية على الإطلاق ولقد بلغ الأئمة فيه من الحفظ مبلغا لم يلحم لم يلحقوا فيه رحمة الله فهذا أحمد بن حبب مثلا يحفظ ألف ألف وأبو زرع يحفظ سبعمائة ألف ويحمد معين يحفظ أكثر من ذلك وانتقل بخ... بخاري رحمه الله كتابه من أربعمائة ألف والكلام كثير في حفظهم رحمه الله لذلك الجمل وذلك النص نقطة ثالثة نستخلصها وهي قرب هؤلاء العلماء من الرواة فهم إما أن يكونوا شيوخ لهم او يكونوا قد مارسوا حديثهم واطلعوا على فيكون ان كانوا شيوخا لهم فهم مارسوا حديثهم واطلعوا على صورهم وعرفوا احوالهم وان كانوا فوق شيوخهم فهم ايضا قد يعني بلغهم من اخبارهم شيء كثير لان ان قريب وهم لهم رحلات التقوا فيها بشيوخ كثيرين ومن لم يلتقوا به فقد يكونوا جاءوا الى بلده وعرفوا اصحابه واتقوا بهم وأخذوا أخبارهم مصادر متعددة فهم يعني مقامهم الرفيع وزمنهم المتميز وما بدلوا وحصلوا ووقفوا عليه كل ذلك يؤثر في أن نعرف أن هذه القواعد التي قعدوها قواعد دقيقة فهذه أمور يعني واضحة ومنها أشياء لملترها كلها تمي تبين تميز هؤلاء الأهمة وهدال على أن هذه القواعد والضوابط توفرت فيها أشداء الإصابة فهم علماء حفار مطلعون عارفون بذلوا جهودا عظيمة في هذا الشبيل مع قدرتهم على الوقوف على حقائق الأمور ثم هم محل للثقة والأمانة وقد انتفت الموانع التي تمنعوا الإصابة في حقهم رحمه الله فلازم من ذلك أن تكون قواعدهم في هذا العلم شوابا هذا دليل من حيث العموم والاجمال، من حيث العموم والاجمال، وأستطيع أن أزيه بزيادة أخرى تؤكد وهي أن هذه القواعد التي اتفق عليها العلماء فيها حماية للشريعة، والشريعة محفوظة بحفظ الله عز وجل، فإذا كانت الشريعة محفوظة بحفظ الله فلا بد أن تكون الأسباب الحافظة لهذه الشريعة سببا شرعيا. فهذه القواعد التي يكون بهبي憂 الشريعة لابد أن تكون هي أيضًا شيء من الشريعة وجوزء من الشريعة لأنها لا تحفظ الشريعة بأمر ليس منها إنما تحفظ الشريعة بما هو منها يعني لا يحفظ دين الله عز وجل بأمور غير صحيحة وأمور باطلة دين الله لا يحفظ إلا بالحق و بالأشياء الصحيحة وهذه القواعدية التي ح Torahظهد على الدين فهي إذا قواعد بالضرورة الصحيحة في الجملة بالضرورة وهؤلاء الإن رحمه الله الذين حفظ الله بهم هذا الديل رحمه الله من اطلع على أحوالهم وعرف ما هم عليهم حصل له الاتناء التام من أحوالهم في الجملة من حيث ديانتهم وحفظهم وعلمهم وورعهم وزهدهم وتقوى التي نعرفها نعرف نعرف عنهم لا نعرفه عن ذوينا اليوم, اليوم. لا نعرف عن ذوينا مثل ما نعرف عن أحمد بن حمد رحمه الله بل ربما الإنسان ينسى أشياء من نفسه ولا ينسى ولا يفقد أن يجد أشياء من تاريخ بعض الضوات كم حج ومع ما نحجوا وعام كم حجوا ومن يلتقى بالحج الأخرين ولا يدري شيئا من حق من حال أبيه في هذا الباب لكنه يعرف عن أحمد بن حمد رحمه الله يعرف عن الإن النقاط فليعرف عن عد كثير من الضوات رحمه الله الذين نقلوا لنا هذا كل هذا الكلام إذا جمعناه دلت العموم على أن هذه القواعد قواعد صحيحة صحيحة شرعا لا يمكن أن نقدح بصحتها الشرعية هذا من حيث الجملة وهناك أدلة فرعية وهي أن هذه القواعد لو جئناها لو جئنا لكل قاعدة منها ما يدل على صحتها وهذه قواعد إفرادية وماذا قواعد والدليل الأول هذه دلائل تفصيلية يعني خاصة بكل دليل بينما بكل قاعدة بينما الكلام الأول هو دليل عام ومجمل لجميع آه القواعد آه فلو أردنا ناخذ نأخذ مثلا بعض القواعد الخاصة لو وجدنا دليل لو أردنا نتكلم عن عدالة الرواد لو ما يدل على أنه يعني اشتراط العدالة في الراوي لو وجدنا ما يدل شرعان لأنه يجب أن يكون راوي عدل لو أردنا أن نأخذ دليلا يدل مثلا على أن الكذاب لا يطلل حديثه وجدنا ما يدل شرعا على أن الكذاب لا يطلل حديثه وهكذا أشياء متعددة من هذا القبيل لكن الدليل في الجملة هنا الدليل التفصيلي الدليل الخاص فهو فمنه ما يكون الدليل فيه ظاهرا ويذكره الإمام عند ذكر المسألة والتقهيد لها مثل أن يذكر دليل شرعية مثل كما قلنا في الكاذب وفي الفاسق ونحوه والله عز وجل يقول يا يولا لنا آمنوا جاءكم فاسقكم فتبين إن جاءكم فاسقكم بنبئين فتبينوا فالدليل مثل هذا أمره ظاهر ومنه ما يكون الدليل فيه هو اتفاق الأئمة الذي سبق الكلام عليه كان يتفق العلم على أن فلانا لم يسمع فلان. يعني هل أستطيع أن أتي بدليل شرعي من القرآن والسنة أن فلان لم يسمع فلان هذا غير وارد إنما يحضرنا الفكاعة التي نقلت عن بعض الكذابين أنهم لما اختلفوا بسماع الحسن وظلم الأبي هريرة فساق بيسنادي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سماع حسن هذا كلام الكذبين الوضعين المساعدة هذه لا يمكن أن يطالب أحد بدليل خاص فيها إنما هي تأخذ من من الدليل فيها اتفاق العلماء عليها لأنهم هم الذين يعرفون هذا الشيء وهذه أمور بدهية عند الناس كلهم أنه هذه الأشياء يطالف فيها دلائل من نوع ما يدل عليها لأن هذه أشياء في حياة الناس، وهناك أمر ثالث وهو أن لا يذكر الإمام دليله ولم تكن نسألة ظاهرة في الاستجلال وليست محل اتفاق بين العلماء رحمه الله وإنما وقفنا فيه على نصة ونصينة نحو ذلك وهذا يعني يدخل في الكلام السابق في الكلام العلمة من ذلك قوله الإمام أحمد رحمه الله أحاديث فلان تشبه حديث بن لهيعة هنا يقرر الإمام أحمد أن حديث عن أيوب تشبه حديث بن لهيعة طبعا هذا المجال هو دقيق جدا وكثير من الباحثين قد لا يدركه لكن بالراجب رحمه الله يقول من نظر فيه من أراد أن يعرف ذلك فلينظر في حديث يجده حديث ابن اللهية هنا قد يعصر على البعض ال... الاجتماع في هذا الجانب لكن الامام قال بأن شبر فقد نجد كلاما لباء الامام واحد على حديث راضي من الغوات ونجد غيره قد لا يقول هذا فهنا تكون المسألة بداخلة الاختلاف الذي شبق الكلام عليه ونحن كما سبق تقرير في باب الاختلاف اختلاف المقاد نجد الكلام هنا والكلام هنا ليس في اصل الاختلاف إنما الكلام في الاشتقلال فهنا الامام محمد رحمه الله انما يقول لا خلان تشبه احاديث خلان قد لا يكون ذكر تليله ما ذكر عنده تليل لكن من اين اخذ هذا اخذه من النظر اذا اردنا ان نعرف تليل الامام محمد نأتي با حديث ابن ايوب وأحاديث ابن اللهية القصوة ما فيها روى وهب بن جليل عن ابي شديد بن حازم عن يحيى أحاديث ويحب مصري مصري فليما بحث يقولون هذه الاحاديث ليست عن يحيى إنما هي عن الهيئه يقولون هي تشبه حديثه ياشي يريد ان يعرف ذلك ياخذ الاحاديث وياخذ احاديث بالهيئه عليها فتثابين له ذلك وهذا فعل كذاب ولدينا احد اشتغل على حديث اللهيعه وكان من الاحاديث احاديث يحيى بن ايوب دخلت عليه تعد بالمقارنه فهي قول اذا هي هي وقد ذكر ذلك بالرجل من قبل من اراد ان يفهم ذلك في يظهر يعرض حديث يحيى بن ايوب هذه على حديث اللهيعه لان اللي تروه واحد من الجرير على يديه يظهر ان اختلطت عليه الصحيفة توقع له هذا الامر فهي حديث اللهيعه حدث فيها عن يحيى بن ايوب واخبر مجريرا على يديه عن, عن يحيى بن ايوب وهذا خطأ. المقصود هنا أحمد رحمه الله ما جلس يستدل وهناك من الباحثين من يقول لا ما نقبل هذا الكلام نحن نريد دلائل نريد أشياء واضحة يعني ما ما كيف يكون الدليل على مثل هذا المشأل هل الدليل أن ينقل عن وهم بالجريل أن يقول غلط لا لو كان يعلم وهم بالجريل أنه غلط لكان ما يحدث بها إنما الدليل هنا نظر وفهد وإدراك وقال لمن أحمد فذكره وهو المشابهة الواضحة في هذا الباب طيب أنت من هذه القاعدة أما تقول إننا نحن جلنا ذكرنا وهذا في حفظ القرآن في الأصل لا إشكال فيه فالله عز قد حفظ كتابه لكن عموم الشريعة أيضا محفوظ والسنة أيضا أنزلها الله على نبيه آتاها الله عز وجل نبيه وهي مكمل للقرآن لا بد بحفظ الدين بحفظ السنة فمن هنا يأتي في إلا أن الله عز وجل منع علينا بأن جعلنا حماة لهذه السنة وتعهد سبحانه وتعالى بحفظ كتابه والذي أنزل على الكتابة والحكمة. الحكمة هي السنة التي يديها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القاعدة التي بعدها هي القاعدة الخامسة وهي في الاستثناء من قواعد المحدثين. الاستثناء من قواعد المحدثين وأقصد الاستثناء إنه ما من قاعدة من قواعد المحدثين إلا ويدخلها الاستثناء فكل من لهم يعرف وطلع على كلام العيمة النقاد ويعرف بلا تردد أو هو يعرف بلا تردد أنهم يسيرون في كلامهم ونقبهم وفق قواعد دقيقة منضبطة جدا مبنية على المعرفة التامة ليست فيها شيء من التحكم بلا حجة أو اتباع الحوام هذا شيء واضح جدا في عمل المحدثين رحمهم الله قواعدهم دقيقة دقيقة بمعنى دقيقة ولذا بُهر كثير من المستشرقين الذين فهموا هذه القواعد فهم شيئا منها بُهروا بهذه الدقة وبُهروا بهذا العلم وهذا التراف الحائل الذي فيه تمكية وفيه تفصيل وتدقيق بحيث لا يمكن إطلاقا أن يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليس منه لا يضيعه العلماء أيضا فمنهم من هذا الله ومنهم من زاد خفقه على الدين على كل حال هذه القواعد ليست يُسَع أي باحث مهما ليس يُسَع أي باحث يعني في زمن هذا فهمها وإدراكها دون أن يكون له ممارسة قوية فصاعة الحديث يعني أن يأخذها الباحث أخذ نظريا لن يفهمها ويدركها لكن إذا مارس صار له فهم في هذه القواعد فقريبا ممارس قد يفهم بعض هذه القواعد ولكنه لا يدركه ويستوعبه كما أدرك العمال النقاد رحمه الله ولهذا تبقى مشكلة عليه وغير جلية في ذهنه. ولذا ربما أدى به ذلك إلى ردها والاعتراض عليها بل ربما جمع الحجج والبراهين في إشقاطها وبيان بطلانها وخطأ من قال بها هذا نلاحظه في جملة من كتب المصطلع عند الكلام على جملة من قواعد العيمة المهمة مثل الموقف من اختلاف الوقف والرافع أو اختلاف الوصل والرسال أو الموقف بشكل عام من اختلاف الرواد أو من بيان معنى الشاذ والمنكر أو التفرد أو نحو ذلك لأنه دخل أثر الكتب الأصولية في هذا الباب بكثرة هذا جانب وهناك جانب آخر وهو المراد هنا أن بعض الباحثين قد يفهم هذه القواعد ويدركه ويقتنع لصحتها لإدراكه لها إدراكاً صحيحا، ولكن يفوت عليه أن المراد من هذه القواعد هو التحرج التام من الخطأ والغلط كما أن المراد أيضاً لتمئنان التام بصحة المقل والرواية وأن هذا الأمر قد يحصل في أحيان خاصة مع تحقق بعض الشروط والقواعد فيتجوز الأئمة في هذا المقام عن بعض الشروط الأفعى لوجود الاطمئنان التام في صحة الحديث معنى هذا إذا اشترط الأئمة الحديث الصحيح شروطا هذا الشروط محل اتفاق ولكننا قد نجد بعض الأسانيب تتحقق فيه بعض الشروط ويفوت بعضها ويصححها الأئمة النقاط رحمه الله لوجود الاتمئنان التام لصحة هذا النص وصحة هذا الإسماء لأن الشروط المذكورة شروط الحديث الصحيح المقصود منها معرفة الصحيح فاذا عالم الصحيح باقمئنان تجوز عن بعض الشروط وليس معنى هذا ان هذه الشروط تكون متلازلا عنها او تكون محل اختلاف بينهم لا لكن في هذا الموطن بالذات لسبب اخر وقع لهم شيء من هذا ولبيان هذا يمكن ان نستعرض امثلة ترتب هذا شروط الحديث الصحيح الخمسة مشهورة الشرطة الأول لصحة الحديث وعدات الرواف كما أعلوم موضوع البدعة يبحث عند الكلام على الأذانة وكلام العلماء الحكم رواية المفتدع كثير مشهور وقد جاء عن عدد من الأئمة عدم الرواية عن المفتدع وجاء الروا... عدم الرواية عن المفتدع إذا كان دائرة لبدأته وجاء أيضا التشنيع على كثير من المبتدعة لكن ربما وجدنا الأين رووا عن مبتدع وداعي إلى بدعته، وربما رووا عنه ما يؤيد بدعته. طيب كيف يكون هذا الأخ القاعدة أن المبتدع في الكلام وأن صح الأقوال في المبتدع أن يروى عنه ما يؤيد بدعته، وأن يفرق عند كثير من الأين بين الداعي وغيره ليس هناك من من يقول كل المبتدع ما منهم لا هذا غير وارد المبتدع على حديث الشعرين وغيرهما وعموم العلماء قبل حديث البدع لكن هم يقولون الداعي لا يقبل أو ما يؤيد بدعته لا يقبل منه. وجدناهم قابلوا بعض أحاديث المبتدعة المؤيد لبدأته لكن لماذا يكون هذا لشبك وهو حصول الاطمئنان إلى صحة هذه الرواية عن هذا المبتدع مع أنه مؤيد لبدأته هذا في هذا الشرط اللي هو الشرط الأول إذا انتقلنا للشرط الثاني تمام الضبط هو شرط في الأصل مجمع عليه وتحتم مشاء العديدة منها أن العلم كانوا ينهون عن الأخذ عن الرواة الذين كانوا يغلطون كثيرا حتى وصلوا لحد الترك وهذا كثير مثل أبانا بذعيش وغيره فقد كانت ثوريا عن الأخذ منه ثم وجدناه هو أخذ عنه وبيّن السبب وهو أنه يعرف ما يخطئ فيه وما يصيب فهذا من هذا القبيل هو الآن ينهى عن الأخذعان لأنه بصورة من لا يأخذ عنده عنده طيب لماذا أنت خدعان؟ قال أني أعرف حديثه وأميز خطأه من صوابه فصار الراوي الضعيف الأصل فيها لا يقبل حديثه لكن قد يأتينا من النقاد من يعرف ما أصاب فيها هذا الضعيف فيصحح هذا الحديث وهو حديث رتب ضعيف لأنه عرف أنه أصابته هذا الحديث والقاعدة العامة أن حديث الضعيف الأصل فيه الرد ولكن ينتقى منهما أصابه كما أن الثقة الأصل فيه القبول وينتقى ويرد منه ما أخضع فيه فإذا كان الأصل قبري وتثقه لماذا ردت وتثقه في موضوع المواضع لأنهم عرفوا أنه أخضع وإذا كان الأصل رد حديث الضعيف لماذا احتجتنا بحديث رجل ضعيف في موضوع المواضع لأنه علم أن هذا ضعيف أصا في هذا الموضوع دلت الرواية الثانية رواية المتابعات الأخرى على صحته على صواد على على إصابته في هذا الموضوع في المثال السابق الثوري رحمه الله في الوقت الذي ينها عن هو يفعلونها عن وسبب،, وسبب ذلك أنه يرى أنه يفر يفرق بين معاصفين مع اختصاصين إذا انتقل للشاط الثالث نجد مثالا واضحا فاتصال الإسناد أمر مجمع عليه في الجملة والقاعدة في هذا الباب أن الإسناد المنقطع ليس بي صحيح لكن هناك أشياء متعددة قبلت عندهم وهي غير متصلة مع إقرار اندهاب من يعني أوضح مثلته رواية سعيد بن عن عمر الخطاب وهي عندهم منقطعة لأن سعيدا لم يسمع من عمر الخطاب إلا موقفا واحدا ومع ذلك يقول الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد عن أمر فمن؟ ومن ذلك رواية أبي عبيدة ابن عبد الله من المسعود عن أبيه فإنه قبل عدد من الأينما لأنه خبير بحديث أبيه وقد أخذ حديث أبيه من أصحاب أبيه الموثوقين فهذا إستاذ منقطع نقر بانتطاعه ولكنه صحيح طيب هل تنازلنا عن شرط اتصال الإستاذ؟ لا ليس في تنازل هذا الإستاذ له استثناء فهو حصل لتنمئنان إليه هل يمكنني الآن أن آتي بأسانيد أقول حصل لتنمئنان إلى صحتها مع وجود انقطاع لا لا لا ما يمكن هذا أمر ينتهى لكن ما صححوا مما فيه انقطاع نقبله لذلك فالآن نقبل حديث سعيد مسيبة عن عمر الخطأ مع أنهم انقطع لأن الأهم قبلوه وهم هم الذين علمونا وأخبرونا عنهم انقطع ولكنهم قبلوه فنقول قد نقبلوه وليس هذا ليس هذا رافع للاشتراط لحد اتصال لا اتصال الشت باقي على اصله لكن هذا اشتراط من هذه تقاعد اللي هي وجوب الاتصال وليس هذا مبطل للشرط لا كما هو واضح واثبت هذا متعددة ولو اردنا ان ننظر في اشياء اخرى مثل مثل جهالة جهاله الراوي ومثل يعني مسائل من هذا القبيل نجد فيها شرطا الاستثماء لو جئنا الشرطين الرابع والخامس السلام الشدود والسلام من العلة القادمة هذا الشرطاني سلبيان والكلام فيهما دقيق وعميق كما هو معلوم وكثير من الاختلاف الواقع بين الايمة والنقاد راجع الاختلاف في الحكم بهذا الشيء والتمثيل هنا على الاستثماء من القواعد الاصلية قد يكون فيه ايضا غموض في هذا المسألة وهو قابل للاعتراض لكن ممكن أمثل بعض الأمثلة في هذا الباب حديث عمرو بشعايب على نبيع الجدة في سقوط حق الأم من الحضانة إذا تزوجت يعني الحديث عمرو بشعايب هذا في السنن أن الأم إذا المطلقة إذا كان لها ولد وتزوجت سقط حقها من الحضانة هذا الحديث لم يروه إلى عمرو بشعايب على نبيع الجدة وليس في الباب سواه ولكن يقول مقيم احتاج الأعمال هذا الحديث تعتمدوا عليه معاذه لو نظرنا إليه سيكون فيه إشكال من حيث التفرد والإمام أحمد يقول في حديث عمرو بشايم عن ذيها جده إذا احتاج الأيمة ونحتجوا به احتجوا وإذا شاءوا لم يحتجوا ولكن هذا باق دقيق وله نظر عميق عند الأيمة رحمهم الله فيما يحتاجون أن يحتجوا به وفيما لا يحتاجون رحمة الله عليه وعلى كل حال حتى في باب الشذود ونحوه الباب هذا دقيق لكن هو تغييره يدخله على الشفناء. والمقصود من هذه القاعدة أننا إذا وجدنا استثناءات للأئمة رحمهم الله في قاعدة من القواعد فإن هذا لا يعني أن هذه القاعدة بطلت وانتهت لا القاعدة صحيحة وشليمة وجود الاستثناء لا يعني نقض القاعدة هذا من أهم ما يكون في هذه القضية وجود الاستثناء من القاعدة لا, لا يعني نقضها. ولو وردنا ان نرجع العموم قواعد العلم بل لو وردنا ان نرجع القواعد الكلية الخمس في الشريعة اليوفرين لي يزير بالشكل اخر القواعد الخمس وما تحتها من قواعد تفريعية وجدنا انهما من قاعدة الا وتحتها استثناء استثناء من القاعدة وهذا لا يعني ان القاعدة بطلة لا القاعدة سليمة وصحيحة لكن هذه أشياء تستثنى منها، هذه أشياء تستثنى من القواعد، فالقواعد تجمع أغلب أفراد المسألة، وليس بالضرورة أن لا يندد عليها شيء، لا، هي قواعد عامة تجمع أغلب الأفراد المسألة، ويبقى ما سوى ذلك من الاحتمال أن يكون يبقى ما خرج عنها له جوابه. وله السبب في خروجه عنها. طيب نحن معكم يا أصدقائي. طيب القاعدة الثالثة في هذا الباب التداخل والتعارض بين قواعد المحدثين التداخل والتعارض في قواعد المحدثين بشكل عام هذه القاعدة فيها نوعان أحدهما أن يوجد مسألة أو مثال تنطبق عليه قاعدتان أو أكثر من قواعد المحدثين ويمكن تطبيق هذه القواعد في آن واحد دون تعارض أو تناقض هذا نسميها التداخل فقواعد المحدثين تداخلت في هذا الباب والتداخل له صور كثيرة وأمثلة متعددة مثلاً منها أشياء ليش فيها غموض لظهور العمل بكل من قاعدتين وتطبيقين صحيحاً أمثلة فرواة كثيرة مثل أن يكون الراوي تنطبق عليه قاعدة في الجهالة وقاعدة فهو مدلس ومجهول هذه قاعدة وهذه قاعدة والقاعدتان ليس فيهما في ليس في تطبيقهما على هذا الراوي شيء من التعارب فنحكم عليه بأنه مجهول وأنه أيضا مدلس ولا إشكان في هذا مجهول يعني مجهول لا ليس في توثيق مجهور الحالة نحو ذلك فيصح الحكم عليه بهذا او جهاله أو هذا وكذا كان طبق عليهم انه ضعيف في بعض شيوخ اللي كفاة خطأ عليهم وانه ثقة في شيوخ آخرين بضبطه لحديثهم ليس هناك تعارض بين هاتين القاعدتين فهو ثقة من وجه وضعيف من وجه وهذا كثير في الرواة وهناك ايضا قواعد متعددة يمكن في الداخل في غير الرواة فبعض الأحاديث يكون في أصله صحيحا وفيه جيالة لا تصح نطبق عليه قاعدة من هنا ونطبق عليه قاعدة من هنا وهذا الباب واسع المهم أن هذا التداخل لا إشكال فيه لصشة تطبيق القاعدتين في آن واحد دون أن يكون بينهما تعارض النوع الثاني أن لا يمكن تطبيق القاعدتين في آن واحد بل يتعين ترك إحداهما وهذا هو التعارض وهذا هو الموضوع المشكل في هذا الباب وهنا قد اختلف الأئمة فيما يقدم من ذلك والقاعدة أن التقديم سوف يكون لأهم القاعدتين وألصقي ما بالمثال المذكور ولكن هذا قد تختلف فيها انظار الأئمة رحمهم الله وهذا أحد الأبواب التي يقع فيها الاختلاف بين الأين ويتبعهم الناس في ذلك يحضرني مثال في هذا وحديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي برده أبي موسى في أنه لا نكاح إلا لولي. هذا الحديث رواه شعبة ويسفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق موصولا بذكر أبي موسى القاعدة تقول إن أثبت الناس في أبيسحق السبيعي شعبة وسفيان، وعلى هذا سيكون الترجيح الوجه المرسل لأن أثبت الناس في أبيسحق شعبة وسفيان. ولكن هذه القاعدة نقاد رحمهم الله والباب هذا أوسع من التفسير بهذا المثال بل تختلف أو تتعارض القواعد أحيانا في ما بيجاه التعديل. كان يكون الجرح والتعديل مصدر على قضية واحدة ويختلف النقال في أشياء من هذا القبيل وتتعارض القواعد أحيانا في صحة الحديث بشكل عام وتتعارض القواعد أحيانا في التطبيق على جوانب أخرى في السماء والاتصال وما يتعلق به كل ذلك إمتى لا تتعارض فيه القواعد عليه لا بد أن نحرر هذا الأمر عند النظر في هذه المسائل يعني نحرر أي الأمرين يقدم في هذا الباب والقواعد هذه كل قواعد عامة هي منقول عن الأئمة رحمه الله ومن هنا إذا قصرنا في البحث فقدنا الطلع على جانب ويفوتنا جانب آخر وهذا أحد أسباب الخلل التي نقع فيها عند النظر في الحديث رحمه الله طيب القاعدة أيضا تحتاج توضيح أكثر ولكن هذه إشارة القاعدة السابعة قاعدة في تحريري في تقريري أصلا في تقريري قواعد المحدثين قاعدة في تقرير قواعد المحدثين تمام الحديث السابق كان يدور حول قواعد عمة الحديث المقادة التي شاروا عليها في نقض الحديث وتمييزه وسبق أن هذه القواعد قد تكون قواعد عامة وقد تكون قواعد خاصة ولا يلزم أن يكون التعبير عنها بهذا اللفظ بل قد يعبر القاعدة بأنها شرط أو ضابط أو قيد أو نحو ذلك المهم أن ذلك يمثل قاعدة تراء في هذا المقام سواء كان مقاما واسعا أو القواعد العامة أو مقاما خاصا ضيقا أو قواعد خاصة. لكن الحديث الآن هو في كيفية تقرير هذه القاعدة ونسبتها للأئمة. هذا الأمر قد اختلط على بعض الباحثين. فيذكر قواعد ينسبها لبعض الأئمة، فيأتي آخر ويعارضه ويقول القاعدة عند الأئمة غير ما ذكرت. وهنا يش يش كبير في ما ينسب للأئمة النقادر إنا الله. فإن هذه القواعد يتحاكم إليها متخصصون ويطبقونها عند بحثهم. فصار الخطأ في هذا الباب أعظم بكثير من الخطأ في الكلام على حديث أو الكلام على راوي أو نحو ذلك فهذا أثر محدود أما القواعد فقد لا يستطيع الباحث المقرر لها أن يحيط بأثرها ثم إنه يحمل الأئمة النقاد عمله وقد يكون مخطئا عليهم فيما نشبه إليهم وقد يوجد في أحكامهم وأقوالهم ما يتعارض مع ذلك فيزداد الإشتعال وعلى كل حال نتيجة الخطأ في تقرير قواعد المحدثين في غاية الخطورة وفي غاية يعني الوضوح لخطورتها لو أردت أن مثلاً عندما يأتي مسائل التجليش فيأتي باحث ويقرر أن الأئمة قاعدة في المدلس كذا ثم يأتي باحث ويقرر أن الأئمة قاعدة في المدلس كذا وهما مختلفان فيقرر الباحث أن الأئمة لا يردون حديث المدلس إلا إذا تبين أنه قد دلس في هذا الحديث ويقرر الباحث أن الأئمة النقاد يردون حديث المدلس مطلقا حتى يصرح بالسماء قاعدتان متناقبتان كل منهما يدعي أن الأئمة على هذا القول وأن هذا هو قاعدة النقاد كيف يكون هذا كيف كيف قرر الباحث أن هذا هو قول الأهمة على أي شيء نهتمك الآن هذا المثال يعني يندرج تحته أحاديث كثيرة جدا فيما يقرره الباحث من أنه منهج الأهمة فعندما يطبقه يرى أنه يسير على قوان النقاط وفق القاعدة هذه التي يندرج وراءها شيء كثير طيب تحرير أن هذا قول النقاد، وأن هذا هو منهجهم وأن هذه القاعدة عندهم هو الآن صار المشكلة الأولى في هذه فلا بد أن يكون تقرير التقعيد أو تقرير قاعدة النقاد تقريرا صحيحا وتحرير هذه القاعدة وأن... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمل الحديث عذر على الكطاع قال مقصود. الآن كلام حول التقرير وخطورة التقرير أن هذا الشيء هو كلام هو قاعدة النقاش في هذا الباب وأنهم يقولون كذا أو يفعلون كذا أو يرجحون كذا أو أن من رأي النقاد أن حديث المدلس لا يقبل إلا كذا أو أن حديث المدلس مقبول كذا قد عرفنا خطورة تقرير مثل هذه المسائل والمقرر لرأي النقاد قد لا يتصور كم هو الكم الهائل من الأحاديث الذي يمكن أن يبنى على هذا القول الذي يقوله طبعا هذا أمر بدهي أن كثيرا من من يقررون أشياء في هذا الجانب لا يدركون هذا الشيء من أخطر ما يكون في هذا الباب أن يقرر المقرر قواعد النقاد على غير طريقة النقاد فهو يحملهم رأيه وزيادة على تحميل يعني هو يكون له رأي خاطئ وزيادة على هذا فينسب هذا الرأي للأئمة النقاد رحمه الله فهو مختل عليهم وقد يوجد في أحكامهم ما يتعارض مع ذلك فيزداد الإشكال ثم هو قد يحاول إزالة اللبس والإشكال هنا بمحاولة الجمع بين ذلك والتوجيه فيزداد الأمر خطورة النتاج على كل حال كثيرة أن تكون في غاية البعد عن مناهج النقاد وقد يختم ذلك بالمنافع الشديدة عن أقوال النقاد رحوهم بناء على أنه يرى أنه هو الآن يقرر رأي النقاد وقد لا يكون ما قرره رأي النقاد هذه المسألة لو خلق مسألة التدليش وجدنا كثيرين الباحثين الآن يطرحوها وكثيرون يقولون هذا القول هو قول العلم من النقاد وقد جمعت عدد من الكتب التي كتب باحثون معاصرون في مسألة التدليش وكلهم يقولوا قولا فيها ويرى رأيا ورأيت منهم عجباً حتى رأيت منهم من يذكر مدلسين ويقول لم يسبقني أحد للكرم في المدلسين طبعاً هو صادق لم يسبقوا عني أنهم غير مدلسين أصلاً فهو يذكرهم في المدلسين ويصنفهم وهم غير مدلسين حقيقةً عند العين ما رحمه الله وللاحد يذكرهم في المدلسين على العموم الخطأ في هذا كبير والخطأ في التقعيد الخطأ في التقعيد والتقرير أكبر من الخطأ في الحكم المفرد أو في المسألة المفردة وهنا أحب نقول أقول أن قواعد النقاد في الجملة هنا إذا أردنا يعني أن نصلح الوضع قدر المستطاع ممكن أن نأتي بتقسيم يقرب الصورة إلى حد ما فنقول هي تنقسم إلى أقسام من حيث التقريب القسم الأول قواعد نص عليها الأهمة وتتابع عليها وعملوا بمقتضاها وليس في كلامهم ولا عملهم ما يخالف هذه القواعد أو يناقضها فهذه القواعد في غاية الظهور ولا يصح لأي أحد أن يخالف فيها أو يبدي فيها رأيًا آخر وأستطيع أن أقول إن هذا القسم هو الأكثر في قواعد المحدثين العامة وذلك مثل شروط الحديث الصحيح ومثل يعني مثل العدالة والضبط والاتصال والسلام من الشدود والسلام من العلم ونحن ذلك هذه شروط اتفق عليهم وكلامهم فيها كثير ونصوصهم واضحة في هذا وجلية ولا إشكال في هذا ولله الحمد. لكن اذا وجد اشكال في بعض الصور المبنية على هذه الامور هو راجع الاعتبارات اخرى وقد اشارت قبل قليل الى مسألة الاستثناء في كلام النقاد رحمهم الله القسم الثاني قواعد نص عليها الايمة رحمه الله وجرى عليها عملهم ولكن وجد مظاهره يعارض ذلك سواء من أقوال بعض العيمة أو من عملهم ويمكن التمثيل بزيادة الثقة التي مرت قبل قليل وش عنها يحدث زيادة الثقة عمل العيمة واضح جدا على أنهم لا يطلقون القول بزيادة الثقة ولو قال قائل إن العيمة يقولون بقبول زيادة الثقة مطلقان لكان عليه أن يرجع إلى كتب العلل يحرق عامتها لأن أهم العلل ما كان من أخطاء الثقات والقول بزيادة الثقة بقبول زيادة الثقة مطلقان معناه يرفع أخطاء عامة الثقات لأن تكون زيادات وتكون الزيادة مقبولة من الثقة ويأتي الموضوع هذا ظاهر جدا من خلال عمل الأهمة وأيضا من خلال أقوالهم نجد لهم نصوص كثيرة في الموازنة ونصوص كثيرة في النص على أخطاء الثقات ونصوص كثيرة بعدم قبول الزيادة وهي من الثقة فكلامهم كثير في هذا لكن جاءت عبارات لبعض الأئمة في بعض المواضع أشترت وجعلت بعض الباحثين وبعض العلماء متاخرين ينسبون لبعض الأئمة القول بقبول الثقة مطلقا وهذا الشيء مثل قول البخاري عندما ذكر حديقا والزيادة من الثقة أخذ بعضهم ونسب للبخاري القول بقبوزة الثقة مطلقا ونسب كثير من الحنابلة للإمام أحمد أقوالا في هذا المسألة ذكرها ابن رجب في شرح العيل وأشار إلى من قالها فبعضهم نسبوا للإمام أحمد بقبوزة التثقة كل هذا كلام غير صحيح أن لهذه الهمة لكن هم يتكلمون عن أحدث مطلقة يقبلون زيادة الثقة في هذا الموضوع. فيقولون الزيادة من الثقة مقبولة يعني في هذا الموضع لأنه تبين أنه ضبطها حال فيأخذه بعضهم على أنه قول لهم بقبوزية التثقة مطلقا ومحال أن يكون هذا من قوله لكن هكذا قال ويأتشد بكتب أصول الفاق قول للإمام أحمد رحمه وتعالى بقبوزية التثقة مطلقا ويذكره الحنابلة ويذكره كثيرون وعند التحرير لا يصح إطلاقا أن يكون هذا قولا للإمام أحمد بهذا الإطلاق أبدا لكن هو قاله في مواضع مثل ما قاله البخاري رحمه الله وينزل على هذا الأمر هذا القسم مع في قواعد كثيرة مثل هذه القواعدة المهمة يوجد جزء من القواعد من هذا النوع يكون في كلام لبعض الأهمة يشير إلى شيء آخر يوقع الاختلاف ويوقع الإشكال التدليس من المسائل في هذا المهم التدليس فيه كلام العلماء فيه فيه غموض فمن هنا يعني جرى الاشتال لدى بعض الباحثين في تحرير رأي العمة بلت ف يعني وقع خلط فيما ينسب للعين رحمه الله والموضوع دقيق ويحتاج إلى تأمر كثير عندما يريد الباحث أن ينسب قول للعلم يعني ما أنسبه للعلم أخطر بكثير مما ما أرجحه ما أرجحه هو قول لي يقرأه يباحث فيرد عليه أنت موضوعي لكن عندما اقول ان هذا قول الايمة قد يأخذه عني بعض الباحثين ويعتمده ويطبقه لا لاجل انه قولي او اني قلته ولكن يجب ان يرى انه قول الايمة فتكون الفطورة اعظم بكثير هذا القسم الثاني في هذا الباب وهو يعني او قواعد متقررة عند الايمة لكن وجد في بعض كلامهم او بعض سميعهم ما قد يؤخذ من خلاف هذه القاعدة وهو ليس كذلك اختلاف هذا القسم على الأول أن الأول واضح التحديد والثاني في هذا الإشكال القسم الثالث قواعد ليس فيها نصوص للأيام مظاهرة ولكن على عمل الأيام مظاهر فيها بحيث لا يظهر اختلاف في عمل الأيام في هذا الباب وهذا يمكن أن نجده في كثير من علوم الحديث فمن يتأمل في تراجم كثيرة في كتب الجرح والتعديل سيبلك شيء كثير بعد ممارسة عدد من الضوات بأصماتهم والنظر في كلام العيمة فيهم أن العيمة رحمهم الله يخيرون في نظرهم في الراوي وفي تقييمهم لحاله وحكمه عليه وفق معايير دقيقة وقواعد منضبطة وسوف يدرك أن منها أشياء نص عليها العيمة كسبري حديثه وعرضي على حديث غير من الثقات ذلك ومنها أشياء قد لا يجد الباحث فيها نصوصا الظاهرة ولكن عامل الأمة ظاهرا فيها وهي المراد هنا وهذا قد نمثل له بأنثى متعددة في الكلام في الراوي من المسائل الفردية التي تقع لراوي من الرواة فنجدهم قد يطرحون في راوي مسألة ما وقعت لغيره حدث من الأحداث وليس عند قاعدة لم يقولون أن الراوي إذا وجد منه كذا فيكون كذا لكن هو مدرج داخل كلام وقد تحدث أحداث متعددة يقدحون فيها براوي ولا يقدحون في براوي آخر يعني وقع لهذا عذر ولم يقع لهذا عذر وهذا يحدث عندما يستصاح بإثنان مثلا في شفرة فيرى أحدهم من الآخر ما يرى وتحدث قصص من هذا القبيل كثيرة ومن يتأمل في كتب العلال يتعيي الى في بجملة كثير ايضا من الاحاديث المعلولة ومقارنة كلام الايمة بعضهم بعض سيدرك بعض. ان كثير من القواعد والضوابط التي رأيها الايمة عند الاختلاف واضحة وعند التفرد والنكارة لكن خيق عليه احاديث يعلها الايمة ولا يبينون السبب فيها ف إذا أردت أن تحاكي هذا قد تستنتج منه قائد وتفهم منه شيئا وقد تحاول أن تدرجه ضمن القواعد الأخرى وقد يخفى عليك الأمر في هذا الباب وهذا فيه مواطن كثيرة والتمثيل له قد يكون بعضه في ظهور وبعضه يحتاج إلى توضيح أكثر ويحتاج إلى ممارسة سابقة يعني من الأمثلة في ذلك أنهم يراعون عند الاختلاف ترجيح من خالف الجاد على من سلكها وهذا في بعض الأحوال وليس في يقول يا إيش معنى سلك الجاد وخالف الجاد هذه قضية مشهورة عندهم لكن الشلام أر... عليكم ورحمة الله وبركاته اعتذر أن القطاع ليش بي... هو الأمر الخارج عن يدي ليش يدي؟ على كل حال أعود لاستكمال ما تبقى من هذه القاعدة ولا شيء من الاستعجال كنت أتكلم في القسم الثالث هو القاعدة التي ليس فيها نصوص ظاهرة ولكن عمل الأهمة يعني ظاهر فيها مثال في مثلة سلوك الجاد ومخالفة الجاد فهذه للإهمة عبارات فيها تدل على اعتبار هذه القاعدة قسم رابع من قواعد هذا الباب قواعد اختلفت فيها نصوص الأهمة طبعا هذه ليست هي القواعد الكلية الكبرى لأن القواعد الكلية الكبرى في هذا الجانب يعني في صنعة الحديث ليست محل اختلاف بين النقاد ولكن هي قواعد جزئية يختلفون فيها كالمفاضلة بين أصحاب الشيخ مثلا يختلف النقاد أي ما يقدم فيه محمد بن زيد وإسماعيل بن عريا مع اتفاق على تقديم الاثنين في الجملة أو عبد الوارث من سعيد على كل حال الاختلاف هذا اختلاف بين الأئمة رحمه الله في القاعدة في هذا الباب في تقديم هذا أو هذا ودورنا نحن الباحثين في هذا الزمان يتمثل في نقاط اولا التأكد من فهم الصعيد هذه النصوص الثاني تصوير مواقف الأئمة تصويرا صحيحا الثالث لا يمنع أن يبدي رأيه الباحث بعد ذلك عندما يجمع ما يصعفه الباحث من قراءة ولا على كل حال هذه القواعد التي تختلف فيها نصوص الأئمة أمرها واضح جدا وباب الاختلاف فيها كغيره من الأبواب فيه واضح يعني ليس بإشكال فهو يرجع هذا القول أو هذا القول فهو لا يخرج عن مسمى الأئمة في الجملة لكن من المهم أن يحرر رأي الإمام نفسه فلا ينسب له أحد القولين وهو يقول بالقول الآخر القسم الخامس قواعد اختلف فيها عمل الأئمة وليس لهم فيها نصوص ظاهرة مفصلة ولكن عند مراعاة العمل نجد أن عملهم فيها مختلفا وهذا أيضا ليس في القواعد الكبير وإنما هو في قواعد جزئية عندما نراعي مثلا عندما يأتينا الراوي المختلف فنجدهم ينصون على من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع قبل الاستيلاء وبعد الاختلاط لكن في رواات لا لا ندري هم قبل هذا ولا بعد هذا فعند اي منهم سامع قبل ولا بعد قد نجد عملا لهم فاذا راينا من يقوي حديثه قد نتمس انه يرى أنه سمع قبل الاختلاط ومن لا يقوي حديثه قد نتمس أنه يرى انه لم يسمع الا بعد الاختلاط فهذا الآن عمل الأئمة ولت عندنا نص للأئمة رحمهم الله فيه إنما هو العمل ومع ذلك في شيء من الاختلاف ودور الباحث هنا التأكد من الفهم الصحيح لكلام الإمام وهذا أيضا بين لكن مع هذا عليه أن يتأنى تأنيا دقيقا في هذا ويجب أكبر عدد ممكن من الأمثلة ويجب عليه أن توسع في البحث وأن يحسن عند ذكر القاعدة يعني يحسن عند ذكر القاعدة مراعاتها يعني مراعاتها للضوابط وأن يكون الأسلوب فيها مناسبا فلا يكون فيه جزم وعزم على تقرير رأي الإمام معين في القضية وقد لا يكون هذا الرأي محررا هذا الإمام فنحن الآن أمام قاعدة ليس عندي فيها نص الإمام وإنما تمسها من عمله ثم أيضا عمل الأيمة مختلف فيها وهي في الجملة في التي مفات من التحرير والحذر أكثر من القواعد الأخرى التي فيها نصوص فيها وضوح لعلي لا أستطيع الآن أن نستكمل قواعد الأخرى أكثر من هذا كان في بعض الأشياء بدون ذهبت الآن عندي في غير ذهبت عندي من الجهاز مع ذلك السبب على كل حال القواعد هذه لها تتم أخرى لم لها الوقت وكما قلت قد يكون في الكلام شيء من عدم الوضوح شيء من وقد يكون في بعض كلامي أيضا تداخل أو تكرار عبارات نحو ذلك إنما هو طبيعة البشر أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب أسأل الله عز وجل أن يفقنا في الدين وأن يعلمنا التأوين وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يسفر هوراتنا ويؤمن رؤاتنا وأن يحفظنا بحطة التام وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجزاه الله خيرا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين